نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعي فتعين بالتعيين كالمبيع. فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد. وان وجده معيبا فردهم فسخ العقد لرد المعقود عليه فاشبه رد المبيع وعن احمد ان الثمن لا يتعين الا بالقبض فتنعكس هذه الاحكام المؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا الكلام احكام الثمن الذي هو القيمة وتقدم الكلام في أحكام المثمن الذي هو المبيع قال وإن باع بثمن معين تعين باع بثمن معين فرق بين أن يبيع أو يشتري بثمن معين او بثمن في الذمه يقول مثلا اشتري منك هذا الثوب بهذه العشره بهذه المئه بهاتين المئتين هذا ثمن معين أشتري منك هذا الثوب بعشرة، بمئة، بمئتين، بأقل أو أكثر. فرق بين المثالين. إذا قال أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة، قال بعت. بعت عليك فجاء شخص آخر خلفه وقال هذه العشرة لي أخذها من جيبي هنا نقول بطل العقد لأنه اشترى بثمن معين ليس له أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة وهو قابض عليها قد أبان جزءا منها فقال بعت عليك فسلمه الثوب ثم أخذ العشرة فإذا هي نصف عشرة ليست بعشرة مقطوعة بطل البيع اذا انفسخ البيع اذا رد قال هذا انا ما اقبل هذه العشره مخرومه هذه العشره معيبه انفسخ العقد في السوره الاولى قال اشتري منك هذا الثوب بعشره بعشره ثم أخرج عشرة ودفعها له فجاء آخر وقال هذه العشرة أخذها مني ليست له ما حكم البيع البيع صحيح لأنه اشترى بعشرة غير هذه العشرة اشترى بعشرة نقد هذه العشرة جاء الآخر وأخذها لأنها له يلزم المشتري أن يدفع عشرة بدلها لأنه اشترى بعشرة فالبايع له عشرة هذه ولا غيرها في الصورة الأولى اشترى بهذه العشرة وتبين أن هذه العشرة مملوكة للغير معناه بطل البيع تبين أن هذه العشرة معيبة فيها عيب انفسخ البيع إذا ردها انفسخ لان البيع والشراء على شيء معين وهذا معنى قول المؤلف وان باع بثمن معين تعين يعني تعين هذا الثمن لانه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع مثل لو اشترى ثوب ما يبدله بثوب اخر فعلى هذا ان وجده مغصوبا يعني تبين ان العشر هذه مغصوبه بطل البيع لانه لان الثمن هذا الذي دفع ليس للرجل وانما هو مغصوب وان وجده معيبا يعني مقطوعه او فيها عيب فرده يعني اما رده فالبيع صحيح لكن رده قال هذه العشره مخرومه ما اقبلها لاني اذهب بها الى المؤسسه ما تقبلها لانه ذهب منها اشياء فردها انفسخ العقد يعني العقد ما نقول باطل لكن انفسخ برد الثمن بخلاف الاولى فالعقد باطل من اصله لانه دفع ثمنا ليس له مقصود انفسخ العقد لرد المعقود عليه وهي العشرة المخرومة أشبه رد المبيع كما لو كان المبيع معيبا ثم رده ينفسخ العقد برد المبيع وعن أحمد رحمه الله أن السمن لا يتعين إلا بالقبض لا يتعين رواية عن الإمام أحمد أن السمن لو قال أشتري منك بهذه العشرة مثلا وتبين أن هذه العشرة مغصوبه يقول ما يتعين هذه العشرة لأن الرجل اشترى بهذه على أن عشرة وعلى أنه يملكها لكن لما تبين أنه لا يملكها عليها أن يدفع عشرة بدلها وعن أحمد أن السمن لا يتعين إلا بالقبض إذا قبض البائع العشرة ثم جاء ذاك وطالب بها وأخذها من يد البائع يكون يبطل البيع. فتنعكس هذه الأحكام يعني أنه لا يبطل البيع إذا اشترى بعشرة مغصوبه ولا يرد المبيع وينفسخ العقد إذا اشترى بعشرة معيبة. ما دام أنه لم يقبض هذا المعيب ولم يقبض هذا المغصوب فيبدله بغيره والبيع صحيح وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة وإن باعه بثمن في الذمة مثل ما مثلت أولا قال اشتري منك هذا الثوب بعشره ثم ان الرجل اخرج من جيبه عشره واعطاها ثمنا للثوب واخذ الثوب فجاء شخص يطالب بالعشره يقول هذه العشره الذي سلمك زيد هذه لي ليست له فاخذها بحكم الحاكم فبقي البائع ما سلم الثمن ينفسخ أو يبطل البيع لا لا ينفسخ ولا يبطل يطالبه بعشرة بدل العشرة لأنه مشر بعشرة معينة وانما مشر بعشرة في الذمة صورة العيب مثلا قال أشتري منك هذا الثوب بعشرة فقال نعم بعت عليك فأخرج من جيبه عشرة مصفوطة ودفعها فلما فلها البائع وجدها مقطعة، فردها بهذا العيب. هل ينفسخ البيع؟ لا، لا ينفسخ. وإنما البيع ثابت ويطالبه بعشرة بدل هذه العشرة لأنها لا تلزم هذه العشرة بعينها. ويلاحظ أنه احيانا يتمنى البائع. ان يبطل البيع واحيانا يتمنى المشتري ان يبطل البيع يعني يبحث عن بطلانه احدهما يبحث عن بطلانه يكون احدهما مغبون ولا يستطيع اثبات الغبن فيقول لعل البيع يبطل باي طريقه فاذا وجد الدراهم التي دفعها مغصوبه ما يملك ان يبطل العقد وانما يبدلها بغيرها وجدها معيبة لا ينفسخ العقد وإنما يبدلها بسليمة أو يقبلها بعرشها. فصل والثمن بالذمة يعني ولو لم يكن مؤجل يعني ما سمي مثلا يقول أشتري منك هذا الثوب بعشرة نقول الثمن بالذمة أو قال أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة هذا ليس في الذمة وإنما هو, هو معين نعم. فصل ولا يجوز بيع الملامسه والمنابذة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن بيعتين الملامسة والمنابذة والمنابذة, والمنابذة أن يقول إذا نبذت, إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره متفق عليه ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذه هذه صورتان من صور البيع غير الصحيح لوجود الغرر فيهما والملامسة يقول مثلا أي ثوب من هذه الأثواب لمسته فقد وجب البيع عليك بكذا إنه قد يلمسه فإذا نشره وجده يختلف أو يقول أي ثوب وقعت عليه يدك فهو لك بكذا لأنه قد تقع يده على ثوب بعشرة وقد تقع يده على ثوب بريالين وقد تقع يده على ثوب بمئة هذا في جهاله وغرر والمنابذة يقول انبذ الي واحدا من هذه الاسواب بكذا فكذلك هذا في جهاله وغرر لانه قد ينبذ إليه بثوب لا يساوي ريالين وقد ينبذ إليه بثوب يساوي مئة فهاتان الصورتان من صور البيع ممنوعتان لوجود الجهاله والغرر نعم ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز واذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب او لمسه فقد علقه على شرط علق البيع على شرط يعني ما تم بينهم بيع الا مشروط بكذا وسيأتينا أن البيع على شرط كذا ما يصح بخلاف الشرط في البيع فهو صحيح تعليق البيع على شرط غير صحيح لأنه لا يدرى هل يتم أو لا يتم يقول أبيعك هذا الثوب مثلا ان نزل المطر الليلة ما يدرى ينزل المطر الليلة أو لا ينزل أبيعك هذا الثوب إن جاء زيد قبل طلوع الفجر هذا لا يدرى يأتي زيد أو لا يأتي لكن إذا قال أبيعك هذا الثوب على أن تسلمني الثمن خلال ثلاثة أيام هذا صحيح لأن هذا بيع بشرط بشرط تسليم الثمن خلال هذه المده والا فلا تم البيع فلا فيلزم يعني يطالب به فالبيع على شرط لا يصح والبيع بشرط يصح اذا كان من مصلحة العقد لان البيع على شرط ما تم ما صار بيع وهل يصير بيع أو لا يصير الله أعلم أبيعك هذا الثوب مثلا إذا قدم الحجاج ما يدرى متى يقدمون الحجاج ولا يدرى هل يتم البيع ولا يتم وإن باعه قبل نشره يعني إذا الثوب المطوي الذي على لمس إن باعه على لمسه فقط ففيه جهاله وغرر وإن كان البيع قبل نشره وفله ففيه جهاله وغرر فلذا ما صح البيع نعم ولا يجوز بيع الحصاد لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد رواه مسلم ولا يجوز بيع الحصات لماذا لان في جهاله وقرار يقول هذه الحصات انا ارميها على هذا الثياب الذي تقع عليه الحصات لي بعشره فتقى فقد تقع الحصات على ثوب بعشره وقد تقع على ثوب بمئة فياخذه بعشره وقد تقع على ثوب لا يساوي ريال فيأخذه بعشرة هذه من صوره ومن صور البيع الحصاه يقول أنا أرمي بهذه الحصاه في هذه الأرض فإلى حد بلغت فهو لك بألف ويقول الثاني قبلت فقد يرمي الحصاه وتقع بعد عشرة أمتار وقد يرمي الحصاه وتقع بعد مئة وخمسين مترا ففيه جهالة وغرر والنهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهالة والغرر نعم وهو أن يقول ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصات إذا رميتها بكذا الضيعة الأرض أو المزرعة أو المكان نعم وكلاهما غير صحيح لأنه غرر لأنه غرر لأنه لا يدرى أين تقع هذه الحصات على ثوب غالي أو رخيص ولا يدرى أين تقع هذه الحصات بقدر الأمتار الذي تقع عليها الحصات قد تقع على عشرة أمتار وعشرين مترا وقد تقع على مئة وخمسين مترا ومئتي متر ففيه جهالة وغرر نعم ولا يجوز بيع حبل الحبلة حبل, حبل الحبلة حبل الحبلة لمعرى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه قال أبو عبيده هو بيع أبو عبيد. قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول ولا يجوز بيع حابل الحابلة وتقدم لنا هذا في عمدة الأحكام أنه محتمل أن حبل الحبلة هو المبيع يقول هذه الناقة حامل في بطنها ولد أبيعك ولد الولد نفرض أن هذا الحمل أنثى فإذا بلغت هذه الأنثى وولدت أبيعك ولدها ولد ولد الحمل ويحتمل أن حبل الحبلة أجل يقول أبيعك هذه الدار بألف على أن تسلمك تس الثمن أو تسلمني الثمن متى ولد ولد الناقة هذا ما ولد الولد هذا متى بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر ففي الصوره الاولى هو مبيع حبل الحمله مبيع ولد الحمل مبيع وهذا في جهاله وغرب وفي الصوره الثانيه هو اجل وهذا الاجل لا يدرى هل هو قريب ام بعيد ولا يجي ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كما كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح تقدم لنا قبريبا ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط هذا البيع على شرط ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيت وطلوع الشمس لأنه غرر هو هنا ما باعه على أجل كذا أجل طلوع الشمس يصح لأن الشمس معروف وقت طلوعها أجل غروب الشمس معلوم يقول على أن تسلمني الثمن عند غروب الشمس هذا صحيح لكن هنا علق البيع على طلوع الشمس غروبها يقول الآن ما صار بيننا بيع فأنا أبيعك متى ما طلعت الشمس أو أبيعك إذا غربت الشمس فلم يعلق البيع بشرط وإنما علقه على هذا الشرط ويقول مثلا أبيعك مثلا إذا نزل المطر ما ندري متى ينزل المطر أبيعك إذا قدم الحجاج وما تم البيع إلى الآن لكن أنا أبيع عليك إذا قدم الحجاج هذا لا يصح لأنه لا يدرى متى يكون هذا الشيء ثم إن البيع ما تم إلى الآن قد يعرض له عارض فلا يصح حتى ولو كان المؤجل عليه معلوم مثل قال أبيعك إذا طلعت الشمس لأنه قد يموت نفس الرجل قبل طلوع الشمس فما صار بيع لأنه لو صار بيع على أن يسلم الثمن عند طلوع الشمس وعند غروبها صح لأن هذا أجل مات أو ما مات يسدد في هذا الوقت لكن في هذه الحال البيع عند طلوع الشمس ما يدرى يمكن اذا طلعت الشمس اذا احدهما قد مات ما صار بيع لانه غرر ولانه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح كما ذلك لا يجوز ان يقول ازوجك ابنتي اذا قدم زيت لا ندري يقدم زيد أو لا ولا ندري ماذا يحصل في هذه المدة قبل قدوم زيد فصل ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنه معونة على المعصية فلم يجوز كايجاره داره لبيع الخمر ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا الرجل يبيع العنب جاءه رجلان يريدان ان يشتري منه كل واحد يريد ان يشتري كرتون او سطل عنب يجوز له أن يبيع على هذا ويحرم عليه أن يبيع على هذا لما رجلان مسلمان هذا يجوز أن يبيع عليه وهذا لا يجوز أن يبيع عليه هذا يجوز أن يبيع عليه لأنه يجهل حاله أو يعرف أنه يريد أن يأكله فيجوز أن يبيع عليه الاخر معروف انه يشتري العنب من السوق يصنعه خمر هذا يحرم على المسلم ان يبيع عليه رجل عنده سلاح يجوز له ان يبيع هذا السلاح على هذا الرجل ويحرم عليه ان يبيعه على هذا الرجل يجوز له أن يبيعه على هذا الرجل لأنه يريد أن يتعلم فيه أو يريد أن يصيد فيه الصيد المباح أو أنه يريد أن يسافر في البرية ويخشى من اللصوص فيشتري سلاح فله ذلك لكن هذا الآخر لا يجوز له أن يبيع عليه لأنه يريد أن يقاتل به في فتنة حصل فتنة بين قبيلتين أو بين بلدين أو بين ولايتين فجاء أصحاب ولاية يريدون أن يشتروا السلاح يحرم على المسلم أن يبيع عليهم لأن هذا إعانة في الفتنة والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جاء شخص يريد أن يستأجر هذه الدار ليسكنها لك أن تؤجره ولا حرج عليك جاء آخر يريد أن يستأجر هذا الدار ليتخذ فيها مصنع للخمر يحرم عليك أن تؤجره لأنك تعين على الإثم والعدوان جاء هذا الرجل يريد أن يستأجر منك هذا الدكان أو هذا المكتب لأنه يريد أن يبيع به أطعمة أو أقمشة أو أواني أو أي شيء من الأذيانية المباحة لك أن تؤجره جاء آخر يريد أن يستأجر منك هذا الدكان أو هذا المكتب أو هذه العمارة ليتخذ فيها بنكا ربويا، معروف أنه يستأجرها سيضعها بنك كذا ومعروف أن بنك كذا يتعامل بالربا ولا يتحاشر يحرم عليك أن تؤجره لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان فإذا علم الرجل أنه يتخذ هذا الشيء مثلا للمحرم فيحرم عليك أن تؤجره وتعينه لان الله جل وعلا يقول وتعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم و... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اخر جاء ليستاجر منك هذه الدار ومعروف انه يضع فيها شيء من المحرمات تعرف هذا ما يجوز لك ان تؤجره واذا وضع فيما بعد لك ان تخرجه تقول انا لا اجيس لنفسي ان استلم اجره دار اتخذت فيما يغضب الله جل وعلا قال لك مثلا على سبيل المثال انا استاجر لكن على علمك انني ساضع فيها دش انا اخبرك الان خشيت اني اذا سكنت وتعبت وانتقلت بعد ذلك تخرجني اذا قال هذا القول فلا يجوز لك ان تؤجره لانه اخبرك بانه سيعمل فيها الحرام فلا يجوز لك ان تؤجره واذا استاجرها ووضع فيها هذا الشيء بدون علمك فمن حقك ان تخرجه لأنك تقول أنا لا أعينك على الإثم والعدوان وإنما اعين على البر والتقوى فهذا إخلال منه يجوز لك أن تخرجه كإجاره داره لبيع الخمر أو لعمل الربا أو لعمل المحرمات أيا كان نوعها ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر الرقيق تقدم لنا أن الرقة سببه الكفر فالمرء يكون رقيقا بسبب كفره أو كفر أحد من ابائه وتشوف الشرع إلى العتق، وأن الرقيق يجوز بيعه متى ما طاب خاطرك منه تبيعه في السوق خرجت برقيقك تريد أن تبيعه في السوق فجاء كافر يريد أن يشتريه منك الكافر هذا ما وجد من يبيع عليه سام منك هذا الرقيق بأكثر من قيمته لأجل أن تبيع عليه يحرم عليك أن تبيعه عليه، لأنه لا يجوز أن يبقى الرقيق في المسلم في خدمة كافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يجوز للمسلم أن يعمل في خدمة كافر بخلاف الوظيفة عنده فلا بأس يعني يؤجر نفسه ليعمل عملا مستقلا لا في خدمته لا بأس فرق بين الاثنين بين ان يكون اجيرا عنده في بيته يعني في امرته في امره ونهيه هذا لا يجوز لكن يكون اجيرا